ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض لفتحنا عليهم بركات سَمَاءٌ وَالْأَرْضُ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ أَفَأَمِنِينَ أَن يُنْقَضَ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْسِيَهُمْ بَأْسُ لَا ضُحًا وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَمْ نَشَأْهُمْ مِن قَبْلُ خَلَقْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَقُبّ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تِكَ الْقُرَانُ صُعِيدَ عَلَيْكَ مِنْ أَنْذَائًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِبَيِّنَاتٍ فَمَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاتقين ثم وما بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة